كم من نعمة أن بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بنيت ابتليتنا بها ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحربنا ويا من قل عند بنيته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رانا ويا من رانا ويا من رانا, ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا من رانا صيفا لم يفضحنا فلم يفضحنا ويا ذن عم التي لا تحصى أبدا ويا ذن المعروف الذي لا ينقطع أبدا إلهنا سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحانك سبحانك سبحانك لا من جال لا من جابك إلا إليك إلهنا إلهنا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 إلهنا إلهنا ما أصغينا إلى حفي في شجر.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 إلى هنا إلى لمن سبقت له منك الحسن وزيادة طوبة لمن سبقت له منك الحسن وزيادة اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهباتك اللهم أغننا عن هبة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 واستعملنا بالطاعة وارزقنا حسن الإنابة وطهرنا بالتوبة وأيدنا بالعصمة واستصلحنا بالعافية وأذقنا حلاوة المغفرة إلهنا أذقنا حلاوة المغفرة واجعلنا طلقا عفوك وجعلنا وجعلنا طلقا عفوك واعتقا رحمتك واكتب واكتب لنا أمانا من سخطك الهنا هنا لا تعرض عنا وقد أقبلنا إليك لا تحرمنا لا تحرمنا لا تحرمنا وقد رغبنا إليك أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وَأَنتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفُوِّ فَاعْفُوا عَنَّا فَاعْفُوا عَنَّا فَاعْفُوا عنا, عَنَّا اللهم إنا نستغفرك لكل نذر نذرنا ولكل وعد وعدناه وكل عهد عاهدناه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 في قلوبنا سكن ولتقوا فيه أنفسنا منزلاء منزلاء وجعلنا من خشيتك على حذر إلهنا اجعلنا من خشيتك على حبر اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه بأبصارنا واصغينا إليه بآذاننا طاقت به ألسنتنا أو استعنا برزقك على عصيانك فسترته علينا فسترته علينا اللهم إنا نستغفرك من كل سيئة ارتكبناها, ارتكبناها في وضح النهار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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين والسموات والسموات مطويات بيمين إن نستغفرك من كل فريضة أو علينا في ليل أو نهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا اللهم إنا نستغفرك نستغفرك نستغفرك إنك كنت غفارا إنك كنت غفارا يا من قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا الذين أسرفوا على أنفسهم، الذين على أنفسهم. لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر.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 ربنا وجميع المسلمين إلهنا يا من قلت وقولك الحق وأقسم بالله جهدا إيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بك أنك تبعث من يموت إلهنا أتجمع بيننا وبينهم في نارك أتجمع بيننا وبينهم في نارك سبحانك أنت العدل سبحانك أنت العدل يا مر قلت عن نفسك وما أنا بظلام للعبيد اللهم اصرف عنا عذابك اصرف عنا عذابك اصرف عنا انتقامك اصرف عنا سخطك لا... اللهم إنا ضعفاء، ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فلا تهلكنا <تصفيق> بعذابك لا تهلكنا بصخطك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لهذا الجمع اللهم اغفر لهذا الجمع اللهم يا ربنا فرج همومهم فرج همومهم فرج همومهم, فرج همومهم.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 اللهم وهب لهم ما يرجون هب لهم ما يرجون برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا ربنا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم يا الله اشملنا بعفوك اشملنا بسترك اشملنا بسترك اشملنا بسترك, اشملنا بسترك يا رب العالمين اللهم يا ربنا اغفر لنا بالشيخ الكبير